الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَوْقُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِبَ وَنُفِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَن حقوا وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون الذين كفروا إلى جهنم إذا جاؤها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسولهم Yynzirunakum liqaaaa yomikum hazaa Kailu menea Walakin haqqt kailmaa alazaaf Riidla tuhulu, agua, fiha. Pöpitsä mästään muuta keppirin. Hosi, varjele, და ṯუ ჰულუ ახალ დი. ვოკალუ ჰამდუ ლაჰა. ვოკალუ ჰამდუ ლაჰა, ალა أنعم أجور العاملين وترى منابه كتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب I'm <laughs>